قَوْمَهُ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كذبوا شعيبا 119. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين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 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ الْبَاءَ نَضَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكتسبون 24. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 25. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون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 قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِيلِ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 11. السَّحَرَةُ السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 12. قال نعم وإنكم لمن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 کا رب نام کولیو کیم عل ان آ منابی آیاتربی نل معجا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لْيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَ آلِهَتَكَ قَالَ سنقتل 117. نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون 118. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله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 فالله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين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 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ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 118. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة 119. وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتم تتبع سبيله المفسدين ولما جاء موسى لقاءتنا وكلمه ربه قال ربي أرني انظر إليك 117. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 118. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما 119. قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين 110. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة وكن من الشاكرين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 سأصِف عن آيات الذي ن تَكَّرونَ فيِي الأرض بِغَر الحََّ وَإ يَرَو كلُ آيَةِ لا يؤمِنوا بِهَا وَإ يَرَو سَبيل الرشْدِ لاَا يَتَّخِذُوه سَبلَ وَإ يَرَو سَب الغََّ التَّخِذُوه سَبلا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 موسمی غقبان اصف کال خلف تم بجل رب الاخ و خدب ری اخی اجروہ کالب ن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 117. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 118. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلم مَا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون 125. الذين يتبعون الرسول النبي الأم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 كَرِ وَحلُّ لَهُُ الطَّباتَِ وَيحَرِّمُعَلَيهِم الْ الخَبَاء إثَ وَيبَعُ عَنهُم إصْرَهُم وَ أأَغْللََّ كَانَ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 فَبَددَّ الذيينَظَلَمُوا مِنهُم قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُم فَرسَلنَا عَلَيهِم رِجزَم مِنَ السَّمِ بِمَا كانَوا يَظْلمون وَسْألهُمْ عَن القَرِيَةِ التي كََت حاضِرَة البَحْر إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ 119. ومنهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 أَوْ تَقولوا إ مَا أَشْرَ الْلكَ آذَُناَا مِنْ قَبْلُ وَكُا ذُِّيَةَم مِم بَعْدِهِمْ أَفَتُه لِكُنَ بِمَا فَعلَ المُبطنُون وَكَذَالِكَنُ فَصصلآياتاتِ وَلَعََّهُم يجِعون.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 17. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 18. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم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 117. سيجزون ما كانوا يعملون 118. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 119. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 110. إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين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 ذَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهِ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّىٰ حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلََّا أَثْقَلَ الدَّع وَلَّه رَبَّّهُ مَا لَئِن آتَتَنَ صَالِحََّنَكَُّ مِنَ الشكِرين فَلََّا آتَهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَ أَفِي مَا آتَهُمَا فَتَعَلَ اللهَّهُ عََّا 115. ويشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 116. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 117. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إن 118. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 119. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 انَ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَمْنِ قُل لِّئِن انفَلَلْتَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تكون لكم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 إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم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 يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان عند الله عنده اجر عظيم. 118. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم 119. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك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 میں شرون لی ضلع الخبی سمین پی بال الخبی سب بہ بقب فرق فالحو فی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 الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعما النصير صدق الله العظيم